المصيبة العولى انه جلس ورضي بالجلوس والمصيبة الثانية انه اعتقد ان ما فعله حلال. ان كنت تدري تلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظمه. ماذا لو كان هدهب سليمان يرى الاقلام التي تعرض على همة محمد ورأى فيها يا راسي هل ما وجد الخليعه اخيرا على ابليس نفسه لقال ابليس لصاحبها اني بريء منك ان اخاف الله رب العالمين ولا عرضت على نبي الله وما قال ربي إني مغلوب فانتصر الله ونعم الوكيل. ولن اردت على ربي الله يوسف لقال يوسف رب السجن وحب الي بما ندعي نبي اليه. what do you امريكا ولا روسيا. لما خفنا من الله خوف الله منا كل شيء. بعشر السابح تأمل في كلام سليمان الهدفت اذهب بكتاب هذا فالقف اليهم ثم تولى عنهم فانظر ما رسالة مرسلة إلى بركيس فلماذا قال للهده فألقه إليهم لم يقل فألقه إليها ثم تولى عنهم لم يقل ثم تولى عنها فانظر ماذا يرجعون لم يقل فانظر ماذا ترجع لماذا جاء سليمان بصيغة الجمع مع أن الرسالة مرسلة إلى بركيس فيك إشارة أن بركس عندما ملكتهم فقد أصبحت مسؤولة عنهم جميعا فإذا وصلت الرسالة فكأنما وصلت إليهم جميعا لأنها هي المسؤولة عنهم أمام الله يوم القيامة أمام الله مسؤولية ولي الأمر قفيرة نصولية ولي الأمر خفيرة اسمع إلى سيدنا محمد وهو يقول من ولي أمر عشرة من المسلمين وجاء يوم القيامة وقضلنا واحدا منهم جاء ويداه مغلولة إلى عنقه مقيدة إلى عنقه إما يفكه العدل او ينقهم الجو الظلم لو كنت واليا على عشرة على عشرة وظلمت واحدا منهم واحدا لم تظلم العشرة انما ظلمت واحدا فقط منهم جئت يوم القيامة ويداك مغلولتان الى علقك اما يفكه العدل او ينقهم الجو معشر الاخوة للأفراد الان وصل الهدهد بسلامة الله ورعاية الله وعناية الله الى مدينة صمعاء الان ارى الهدهد يلقي بالرسالة الى بلقيس دون ان تراه بلقيس القى اليها الرسالة وابتعد عنها دون ان تراه نذب جمعت جيشها ولادت عليه قالت يا ايها الملك اني اوقي الي كتاب مبين اني اوقي الي كتاب كريم وكيف عرفت ان الكتاب كريم ما الذي اخبرها ان الكتاب كريم لان كرم الكتاب يعرف من امرين الامر الاول من مرسل الكتاب كله هو سليمان والامر الثاني من الاربع الكتاب وموضوعه بسم الله الرحمن الرحيم الان ارى بالقيسه وقد فتحت الرساله امام اعين جيشها وخر وقالت اني تلقى الي كتاب كريم انه من سليمان مسلمين. وكل الانبياء مسلمون. كل الانبياء الذين ارسله الله مسلمون. اقولها على اسماع عمة محمد. لا تظنوا انهما كنبيا ارسله الله بغير الاسلام. خطأ. لا تعتقد انهما كنبيا أرسله الله غير الإسلام كل الأنبياء مسلمون بصريح القرآن الكريم ليس هناك نبي واحد أرسله الله إلا بالإسلام إن كنت لا تصدق فاصم ع إلى القرآن الكريم تعالوا إلى نبي الله وَاللَّهِ 6 kwa يا ايها السؤال الثاني هل يجوز لسليمان ان يقدم اسمه على اسم الله ان الرساله كما قال قد قوس انه من سليمان وانها بسم الله الرحمن الرحيم فلماذا لم تكن بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان فهل يجوز لسليمان ان يقدم اسمه على اسم رافع السماء بلا الثالث الشرح سليمان لمنخيس الاسلام حتى نجبرها وقومها ان يأتوا مسلمين ومعلوم انه لا اقراه في الدين فاذا كان لا اقراه في الدين فكيف يجبرها سليمان على ان هي وقومها مسلمين وسليمان لم يشرح لها الاسلام ولم يعرفها انه نبي لا تعلوا علي وأتوني مصلمين إن كانت العمر بقية إن شاء الله تعالى فسوف نجيب على هذه الأسئلة بإذن رافع الصمائل لا عمد أعود بحضراتكم الآن من عند نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبي الله سليمان إلى هنا وما أدرك ما هنا هنا التائر من الذنب كما ذنبنا. فالحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليل الصادعين وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين معشر الإخوة الأعزاء عندما يدخل فصل الصيف يقتل الزباب ويدخل في كل مكان وأشكو الناس منه وأسأل سؤالا لماذا خلق الله تعالى الضباب وليس فيه منفعة إنما فيه الدروس فلماذا خلقه الله سؤال يتردد على كل لسان بعدما رأينا الزباب يدخل في كل مكان ويسبب للناس مشاكل لعرفنا حقيقة الزباب وتعرفنا عليه لكل سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى والله تعالى أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته وفي مصنوعاته تعالى من أمريكيا الضوء قليلا على الزباب الله تعالى له جنود والزباب جلد من جنود الله ولكن له اضعف جنود الله حتى ان العلماء قالوا وصل ضعف الظباب انه ليس له جفون في عيني الضباب لا جفون في عينيه ولماذا أيها العلماء لم يخلق الله تعالى له جفون لأن الزباب ضئيل الحجم ضعيف الحج وعينه لا تتحمل أن يكون فيها ولا. حما طعبك. تخفي عن الناس سنة طلعبك وكل في الكون من صنعبك. الضبادة قال عنها العلماء لأنها حمقاء. ولماذا حمقاء? لأنها تهدف على كل شيء. تنزل على الشيء الحلو وتنزل على الشيء العفيف لا تفرق بين الحلو ولا والعفيف اذا رأت شيئا حلوا نزلت عليه وإذا رأت شيئا عفيفا نزلت عليه ومع ذلك فإن لها أيضا تنزل على الشيء ستموت فيه وهي تعلم انها ستموت في هذا الشيء ومع انها تعلم انها اذا نزلت على هذا الشيء ستموت فيه الا انها مع ذلك تنزل فيه مع علمها بموتها في هذا الشيء ولكنها قبل قدره في فيه تنزل بسلام الايصر ولا تمزل بجناحها الايمن. فلما على اناء تشرب فيه او تأكل منه اغنس الصبابة كلها في الاناء ثم ارقي بها ثم اشرب من الاناء فلم يضرك شيء لماذا يا رسول الله اسمعوا الى حبيب القنوب سيدنا محمد لان الله تعالى جعل في جناحها الايصر داعا وفي جناحها ولا تصاب بشيء جلاه فيه الدواء وجلاء فيه الدواء جلاه فيه السم وجلاء فيه الدواء من هذا السم الذبابة تنزل على كل شيء إلا شيء واحدا لا تستطيع أن تقربه الذبابة أبدا لا تحبه ولا تكرهه. لا من قريب ولا من بعيد شجرة شجرة واحدة لا يكررها الذباب أبدا أتدرون لا هذه الشجرة إنها شجرة يقين التي أخضر عنها الله في القرآن عندما خرج نبي الله يونس من بطن حوت أنبت الله تعالى له شجرة من يقين وعندتنا عليه شجرة من يقطين يحطين. نورس. لماذا شجرة يحطين بالذات يا رب? لان شجرة الوقتين فيها ثوائب كثيرة كان يونس في حاجة لليها ومن ثوائب هذه الشجرة انها طائبة للذبان شجرة يا ربي يا يونس لم يغذي هذا شيء حتى ولو كان ذبابا معاشر الإخوة فلماذا خلقها الله الإيمان الشافعي رحمة الله يجلس مع المأمور مع الخليفة المأمور ذاته والخليفة جالس والحرس من الحاشية من حوله والشافعية يجلس معه واذا بفدادة تأتي الى وجه الخليفة المأمور واخذت تضايقه كلما دفعها يمينا جاءته شمالا وكلما دفعته دفعها شمالا جاءته يمينا فرد منها المعنون وقال في التلفزيون وهو أخصب وجاءته ضبادة على وجهه هل يستطيع الحرس ان يمنع الضبادة ان تأتي على وجهه ضبادة هل يستطيع الجن والشرطة كلها والحرس كله ان يمنع الضبادة ان تأتي على وجه ملك من الملوك ويقول لك الله ننظر انني اذل هذا الملك بابعة جند من عندي وهو الزبابة ليذل له الملوك واذا بالخليفة يقول للشافعين اكنت تعرف الاجابة قبل ان اسألك يا شافعي قال أيها الخليفة والله ما كنت أعرف الإجابة ولكني عرفتها عندما رأيت الغدادة تفعل فيك ما تشاء وأنت عاجز أن تفعل معها شيء عرفت الإجابة الآن فما اسمع إلى قول الخالق جل في أولاه وهو يقول يا أيها الناس قرب مثل فاستمعوا له الله يدعو امريكا ويدعو روسيا ويدعو دموتانيا ويدعو عالم كله يا اي شيء يا رب يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له له ما هو المثل يا رب اسمع الى الله وهو يقول ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبادا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الضباب شريئا ويستنقفوه منه ضعف الطالب والمقرب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ما هو المثل يا رافع السماء بلا عمد إلا الذين تدعون من دون الله إن أمريكا المانيا وقرنسا الذين تعتبرون عليهم من دون الله هبابة واحدة وإن يسلوه للذباب شيئا لا يسترك زهن لو هبابة جاءت إلى طعامك وأخذت شيئا بثمها هل تستطيع أن تسترد هذا الشيء الذي أخذته منك الزبابة والله لن تستطيع والمسلم يوم يقول لو اخذ اخي مني قرشا لف تحت مطنه وجدت بهات القرش والضاب أخذ منك كل ساعة وانت عاجز وانت عاجز ما أخذ طلب وما كله ما لتعرف قدرك ابن آدم لتعرف عجلك ابن آدم ضاب يأكل منك ليلا ونهارا ذناب قد يصيبك بالأمراض الفتاكة والتاريخ أجدت لنا أن هناك ملكا مات بسبب ذنابه مخلت إليه مرض الحمى فمات بسببها لتعرف قدرك ابن آدم لتعرف عجمك ابن آدم يا عوده ماشر الاخوه الاقارب قال العلماء اذا رأيت ذبابا في منامك فاعلم انه عدو لك عدو ولكن له ضعيف الذباب ضعيف ولكنه لحوح لا يتركك بسهوله فاذا رأيت ذبابا في منامك فاعلم ان هناك عدو ولكنه لحوح يريد ان يسيء فاحذر منه ومن رحمة الله تعالى أن الضمام لا يعيش قويلا يعيش أياما قليلة بل ساعات قليلة والزباب يتكاثر ويتوالك ولو عاش أيام طويلة لرأيت فوقك سحادة من الزباب تظلم الشمس وتحجب عنك الشمس فلا يصل إليك ضوها فمن حكمة الله أنه لن يعيش طويلا لأنه يتكاثر كثيرا معشر الإخوة الأعزاء هذه هي الحكمة من خلق الزباب وهذا الله الذل الذي به الملوك معشر الإخوة الأصابيل تكلمنا في خطبتنا الماضية عن البهائية وعرفنا خطورتها على الإسلام والمسلمين وعرفنا ما هي عقيدة البهائية وقد ياشدنا من هذا المكال قضاء مصر أن يعودوا في حكمهم الذي أصبروا لصالح البهائية. وليشبه العلماء والمشاريخ وبفضل الله وبحده استجاد خداة مصر لأخواننا واستجاد خداة مصر لمناجاتنا استجاد خداة مصر وعدلوا حكمهم وأصدروا حكما بعدم تنفيذ الحكم الذي اصدروه لصالح البهائيين فكما قلنا نقول لهم من فرق نفس هذا المنبر جزاكم الله خيرا يا خطاة مصر على انكم عدتم الى صوابكم ورجعتم عن حكمكم الذي اصدرت به والرجوع الى الحق فضينا اسأل الله تعالى ان يحكم فينا كتابه ولا يحكم فينا عباده اللهم حكم فينا كتابك ولا تحكم فينا عباده ولا تحكم فينا عبادك. اللهم لا تدع في هذا اليوم العظيم ذنبا الا وقرته. ولا دينا الا ادريته. ولا مريضا الا شفرته. ولا مريضا الا رحمته. ولا سائلا الا اعطيته. ولا غائضا الا رجفته. ولا مظلوما الا نصره.